بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام مالك لك يا صاحبي تعبت من ايه من لنا فيه كل يوم زنوب كل يوم معاصي عايز ترتاح نفسي عايز تتوب يا ريت عايز ترجع لربنا اكيد اكيد عايز عايز بس مش قادر اسمع عشان لو عايز تقدر انك انت تدوب وتقدر انك تستقيم اسمع عشان تعرف لو عايز اتعالجي نفسك تعالجيه ازاي عاوز بس مش قادر تعالوا نشوف اللي عاوز بس مش قادر يوصل يا ازاي انت تقدر على مقامع الحديد من ملائكة العذاب على اشتر جهنة طب تقدر ان قبرك يبقى تبوت من جبر تحت الارض لو سمعت صوت واحد في القبر بتاع الوقت لو انت سمعت صوت واحدة بتتعذب في قبرها على معصية التي عملتها من نهاردة لا يمكن تعملها تاني اذا كنت ما تقدرش على عقبة المعصية ما تعصيش تطبي اقف اقف ما تنطلقش في طريق المعصية قبل ما تند قبل ما ربنا هو اللي أنت حياتك ديش طبط عاوز بس مش قادر يا أخوانا عايزين نستايف يا أخوانا عايزين ننتبه أنا عايزك توقف بس وتفكر طب أعمل إيه؟ ايه الحل بالقران يا يا لو قرينا القران بقلب مفتوح يا هو طالع كده من تحت القبر يلاقي في كده واحد فيقول له من انت انا صاحبك القرآن انا اللي كنت بتحفظني في الدنيا وكان صدرك مليان بايات انا اللي كنت فهمني وبتطبقني وبتعمل بيا مش هسيبك معاك كنت عملك عن أنا من أنا كنت توزن على الميزان انا معاك النهارده وانت متحدي من عصور انا معاك وانت داخل تورث على الله عاوز بس مش قادر اي يحسب الانسان ان يترك سدى, أن سدى؟ البنات ان يتركوا سدى اي يحسب الاباء والامهات ان احنا فكرين لعبه يا جماعه احنا مش جايين نلعب والله العظيم يا ظالم لبراءتك ويا اللي ظالم للجوزي ويا اللي واكرين ورث بعض واكرين مال اليتامى ويا اللي اخرتكم ويا اللي في غيكم مستهترين بالقضيه أنتوا كنتوا حتة نطفة كنتوا حتة علقة ألم يكن نطفة ممن يمنا ياللي بس مش قادر ياللي عاوز بس مش قادر يا أصحاب النفس اللوامة ياللي عاوزين تبقى أحسن من كده يا جماعة فوقوا يا جماعة انتبهوا عاوز بس مش قادر يا سر إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه السلسلة المتميزة بعنوان بداية الهداية لفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان والآن مع الشريط العاشر بعنوان عاوز بس مش قادر الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما لبيك وسعديك والخير كله كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك واليك تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد يا ترى يا جماعة سؤال بنبدأ بيه حلقة الليلة نص درجة في السنوية العامة يفرق قد ايه يا نص درجة في مجموعة السنوية العامة يفرق كتير جدا ده ممكن يخلي الطالب بدلا يدخل الكلية اللي هو عائزها في البلد بتاعته يروح في اقصى جنوب بلده او اقصى شمال البلد في كلية تانية خالص في كلاهي ما كانتش عايز يدخلها نص درجة فسالENTE آخر يفرق كتير يفرق كتير اوي طب يا ترى يا جماعة حسن اليوم القيامة تفرق اد اائه زي ما نص درجة بيفرق في الدنيا بالظبط عند بتوع سنت pillars العامة الحسن يوم القيامة تفرق كتير والله يا جماعة حسنة ممكن توقف على مصير الإنسان. يلف 50000 سنه يدور على حد يديله حسنه عشان ينجو من النار او ينجو انكافه السيئات هي اللي تطبع الحسنات يدور على حسنه حسنه ممكن تفرق معاك كتير قوي حسنا ممكن تفرق معاك كتير قوي حسنه ممكن تفرق معانا ما بين الجنه والنار او حتى في مقامات الجنه ما بينها وبين بعضها انا عايز اقول ايه في ناس لما بتسمع الكلام عن الاخره والكلام عن الجنه والكلام عن النار والكلام عن الموت بتقول يا يا ده احنا والله العظيم عايزين ربنا وعايزين طريق ربنا ده احنا عايزين نتوب وعايزين نسيب عايزين نبقى احسن من الحال اللي احنا فيه ده عاوز بس مش قادر عاوز وكل مرة حاول ان انا اقرب من ربنا اكتر شهواتي تغلبني تاني وضعفي يغلبني تاني انا مرة فكرت اسيب التدخين وخلاص وعزمت ان انا هسيبه بس بعدها بشهر نزلت ركبت مع صحابي تاني اللي على يميني بيدخن واللي على شمالي بيدخن قومت على قد ما قدرت وفجأة لقيت نفسي بخطف صج وأنا انا ألتزمت وتبت ورجعت وهنفت ربنا بس في معصية مش قادر على نفسي فيها كل ما جاهد نفسي أن أنا بعد عنها أرجع أقع تاني أرجع أقع أحبط وبعد كده أقوم تاني وأحاول وجاهد نفسي وفضل فترة وبعد كده تاني تاني أرجع أقع تاني يا ده أنا عاوز عاوز والله العظيم بس مش قادر وأنا أنا أنا أنا أنا طبت ربنا ولبست انقابل وأعرفت ربنا، والحمد لله سبت المعاصي كلها بس نفسي أنا بأحسن، انا عارفة أنّ أنا كده لو قبّلت ربنا على الوضع اللي أنا عليه لا مش ده اللي يرضي ربنا، أنا المستوى اللي أنا في ده مش ده اللي أنا عايزة أنا عايز بقى صوامة، قوامة، أنا عايزة أطلع في الدين أكتر من كده أنا عايزة بس مش قادرة، عاوز بس مش قادرة عنوان كبير قوي، بيضم ناس كتير قوي مننا جماعة عايزين ربنا بس مش قادرين على نفسهم تخيلوا ان النوعية دي ربنا سبحانه وتعالى نزل صورة من اروع واعظم صور القرآن في النوعية دي في النوعية دي! الى اعايزين بس انتم مش قادرين سورة ايه? سورة القيامة! سورة القيامة! تعالوا نعيش اللييلة مع سورة القيامة! ونشوف! الي عاوز بس مش قادر يوصل لربنا ازاي! قال تعالى لا اقسم بيوم القيامة! لا اقسم! لا اقسم ده ايه? لا اكسم بكلمة غضب! زي ما قولك انا مش هحلت! بس الموضوع ده انت لو ما عملتوش انت حر لا اقسم بكلمه غضب ربنا غضبان طب ايه اللي غضب ربنا يا ترى ربنا غضب بسبب عصيانه ولا بسبب كبرتنا ولا بسبب عنادنا ولا بسبب تودده لينا بالنعمه وللاسف جحودنا اليه بالمعاصي يا ترى ربنا غضب ليه يا جماعه ولا بسبب ان احنا مش راضيين نعترف ان احنا لسه مش قريبين من ربنا يا ترى ربنا غضب ليه ربنا لما غضب على قوم لوط سيدنا جبريل على على جناح من 600 جناح شالهم ورفعهم للسماء وهبدهم وبعد كده السماء رجمتهم بالحجاره رجبتهم بحجاره مسومه الله لما يغضب يحصل ايه كل اسباب غضب ربنا على الاقوام اللي في القران موجوده في مجتمعنا دلوقتي موجوده في امه الاسلام دلوقتي كل اسباب غضب ربنا على قوم عاد وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط كلها موجوده دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه لا اقسم الملك غضبان طب غضبان ايه يا رب لا اقسم بيوم القيامة ايه يوم القيامه ده ده 50000 سنه 50000 سنه خمسين الف سنة الرسول على السلام يخبرنا ان اللي عنده مواشي انعام ابقار غنم ما بيطلعش الزكة بتاعتها تأتي يوم القيامة المواشي لهي نفسها تطؤه باقدامها وتضربه برؤوسها كل ما تخلص ترجع تاني تطأوه باقدامها وتضربه برؤوسها تخلص ترجع تاني خمسين الف يعني ممكن ناس تتفضل خمسين الف سنة في عزاب تفضل طول يوم الايامة في عزاب الله اكبر. يا جماعتم متخيلين منظر. احنا الوقت على وجه الكرة الارضية ستة مليار بني ادم. ولسه قول لسه كم مليار على يوم الايمة يقوم. وكم مليار ماتوا في تاريخ البشرية. تخيل لو ميت مليار بني ادم يوم الايمة باعثوا كلهم في وقت واحد. متخيل لحظة تطير الصحف ميت مليار صحيفة كلنا واقفين كده ميت مليار بني ادم ميت مليار صحيفة جايين متطيرين وكلنا بنبص وقلوبنا مرتجفة وشعرنا خلاص شعرنا شاب من قطر الرعب يا ترى اي صحيفة من دول هتقع في ايدي ويترى الصحيفة تبقى مليانة حسنات ولا سيئات ويترى هتقع في اليمين ولا في الشمال منظر رهيب يوم الايام يامة يوم في اهوال لا اقسموا بيوم القيامة ولا اقسموا بالنفس اللوامة يا بس النفس اللوامة اللي هي مين اللي بس مش قادر النفس اللوامة اللي هو مين فينا يا جماعة النفس اللوامة اللي اللتزم وتاب وعرف ربنا بس لسه في معصية مش قادر يسيبها لسه في معصية مش قادرة تسيبها النفس اللوامة المذابذب اللي شوية صحة وشوية غلط شوية مجتهد في الدين وشوية عنده فطور شوية مقبل وشوية معرض سطر وصطر الصحيفة بتاعته سطر وسطر ده لما يمشي من على الصراط هيقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع وتصفعه النار مرة ويخطو مره ليه لانه كان في الدنيا بيقوم ويقع فالصراط كذلك هيقوم ويقع النفس اللوامه مين يا جماعه النفس اللوامه اللي بيعصي ربنا بيقول انا بلوم نفسي ان انا بعصي ربنا بس مش قادر اطيع مش قادر اعمل اللي ربنا طالبه مني او اللي بيطيع ربنا وتاب الى الله بس عايز يبقى احسن ومش قادر يبقى احسن النفس اللوامه توب سيب يقول لك مش قادر اللي تيجي تقول له صوم قوم يقول لك مش قادر طيب يا اللي بتعصر ربنا انت تقدر على مقامع الحديد من ملائكه العذاب على شفير جهنم لا طب انت تقدر ان قبرك يبقى تابوت من جمر تحت الارض لا. لا لا لا لا ما اقدرش طب انت تقدر انك وانت ماشي من عصرات لسان له بياخدك الى قاع جهنم والعز بالله لا ما اقدرش ما اقدرش على الحاجات دي اذا كنت ما تقدرش على عقوبه المعصيه ما تعصيش اذا كنت ما تقدريش على عقوبه الاعراض ما تعرضيش. اذا كنا يا جماعه ما على عقيبه الغفله ما نغفلش يا جماعه مش قادرين ليه هو في ايه في الدنيا سهل ايه في الدنيا سهل لو انا قلت لك ان يبقى عندك 5 مليون جنيه سهل ولا صعب صعب قوي طب انك تحضري ماجستير ودكتورا صعب جدا طب مش الدنيا بيهون علينا الصعب فيها والاخره مش عايزينها تبقى صعبه اشمعنى الدنيا بنضحي عشانها والاخره مش عايزين نضحي عشانها اشمعنى الدنيا راغبين فيها عايزين الزياده والاخره زاهدين فيها مش عايزين نزيد اي حاجه وخلاص ولا اقسم بالنفس اللوامة النفس اللي مستعبجة للمعصية اللي المعصية مستعبداها مرة احد الشباب توفي الى رحمة الله موت فجأة فزهابت الى الكلية بتاعته عشان اشوف اليفطة بتاعة العزاء هتبقى فينا عشان اروح اصلي الجنازة عليه في بلده واشوف العزاء فدخلت الكلية لقيت اليفطة متعلقة فيها ناعي هذا الاخ الله يرحمه ولقيت تحت الناعي بالزبط شلت ولاده وبنات قاعدين يجلوا غير بعض ويلعبوا مع بعض ويلعبوا مع بعض ويلعبوا هم دول يقينا مأهورين على صاحبهم بس المعصية مستعبداهم مش قادرين يسيبوا المعصية النفس اللوامة جماعة النفس اللي عايشة معذبة خدوا بالكم انا عايز اقول لك حاجة وعايز اقول لك حاجة اتنين معذبين في الدنيا دي عمرهم ما يستريحوا ابدا اللي بيعصي ربنا بس في قلبه خير فكل ما يعصي ربنا في طريق المعصيه او يعمل معصيه او يتفرج على حاجه ربنا حرمها ويسمع حاجه ربنا حرمها أو يطلع مشوار ربنا حرمه يرجع تاني يتعذب ويفضل متقطع من جواه وهو بيعصي ربنا يبقى اول واحد متعذب اللي بيعصي ربنا وفي قلبه خير والثاني اللي بيطيع ربنا اللي بيتفرج عليا دلوقتي بس في قلبه شهوات في قلبه دنيا فهو معانا بيسمع كلام الدين بس الدنيا لسه في قلبه فبيسمع للدنيا تعبان لإنه نفسه في الدنيا أمال من السعيد اللي مفيش في قلبه غير ربنا سبحانه وتعالى اللي فصل لطريق ربنا سبحانه وتعالى ولا أقسمه بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان قال لن نجمع عظامة هو الإنسان فاكر ربنا ما يقدرش يجمع العظام بتاعته تاني لما الإنسان بيدفن تحت التراب ويبدأ يتعفن ويبدأ يتحلل ويبدأ يبقى تراب وجزء من التراب ييجي في مشرق الأرض وجزء في مغرب الأرض وكل حتة من جسمه في حتة من ج ويأذن الله يوم القيامة ان كل واحد زرات التراب بتاعه جسمه تتجمع تاني وانت نايمه كده تحت التراب وانت نايم تحت الارض يبدا جسمك يتجمع حته من الشرق وحته من الغرب ايدك تتجمع رجلك تتجمع عينيكي شعرك وشك بؤك لسانك كبدك كل حتى فيك تتجمع وبعد كده ينفض التراب ويطلع الانسان تطلع تبص حواليك كده كل اللي حواليك من الاكفان بتتقطع فجاه والبشر بيطلعوا منها منظر الاكفان وهو بيتقطع منظر رهيب. وبعد كده تبص تلاقي كل الناس بتتجمع هي كمان الناس دي بتتجمع واللي على يمينك بيتجمع وتطلع تلاقي ملائكه الرحمه وملائكه العذاب يا ترى ملائكه الرحمه دي مستنياني ولا ملائكه العذاب ولا بالله يا ترى مين اللي في الاثنين ويا ترى ابويا اللي جنبي واخويا اللي جنبي ويا ترى احبابي مين اللي مستنينهم في الاثنين ايحسب الإنسان الا نجمع عظامه هيجمع عظمنا كلنا الله العظيم هيجمع جسمك بلا قادرين على ان نسوي بنانه ايه? بنانة? البنان اللي هو ايه? اللي هو عارف عقلة صبعك ده ايه? ده ايه? عارف بصمة صبعك ده ايه? اللي العلماء بيقولوا مفيش واحد على وجه الارض بصمة صبع زي التانية او ربنا بيقول لك انا مش هجمعلك جسمك في الاخرى بس. ده انا بصمة صبع جلد بنانك ده هو. الجلد بتاع بصمة صبعك هيرجع ليك زي مكان. انا يعني ربنا هيرجع كل واحد مننا نسخه زي ما كان في الدنيا لدرجه بصمه الصابع 6 مليار بني ادم على وجه الكره الارضيه ما فيش واحد بقدره الملك بصمه صبعه زي الثانيه كل واحد يوم القيامه كذلك يطلع ما فيش واحد بصمه ظبوه زي الثانيه وكذلك لما تتطاير مليارات الصحف كل واحد اللي هيقع في ايده هو صحيفته هو بس ما حدش لما يجي يبص في الصحيفه هيلاقي عمل ثاني غير العمل اللي هو عمله اي يحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يعني ايه يفجر يعني يعني ايه يفجر يا جماعه الشهوات اللي في الدنيا مش مش بس شهوات نساء وشهوات مال في شهوه في الدنيا اسمها شهوه الفجور شهوه الفجور والعز بالله الفجور اللي احنا عدنا بنشوفها في المجتمع بتاعنا الوقتي. اللي عدنا شوف بنشوفها بالفضائيات المنحلة الوقتي. اللي عدنا بنشوفها للأسف في الجامعات بتاعتنا وفي الساحات النوادي بتاعتنا وعلى الكرنيش وفي الشواطئ في في الصيف. في اللي عدنا بنشوفها الوقت في المجتمع بتاعنا. يافجل يعني ايه شاهوة الفجور؟ الواحد اللي ربنا بتديله زوجة جميلة جدا. ويروح يقع في جريمة الزنا مع امرأة لا يوجد عندها اي حظم للجماعات دي مش نساء لو شعوة نساء ممراته اجمل ده دي شهود فجور ده بيحب الحرام هو بيحب الحاجة الحرام الحاجة الحرام يمين ليها زي اللي بيسحب دخان السجارة كده ويقوم نافخ الدخان قدام وابينفخ الدخان ليه هو كل ما الدخان بيكبر بيحيث انه بيكبر بعد الدخان هو مش عايز حاجه تنعه مش عايز حاجه تقيده مش عايز حد يقول, عايز حد يقول حرام بل يريد الانسان ليفجر امامه امام يفضل الطريق طول الطريق محدش يقول له ممنوع محدش يقول له حرام محدش يقول لي ان انا هتحاسب محدش يقول صح وده غلط يفجر الفجور زي الولد اللي في الجامعه اللي والبنت اللي بيتكلم 100 ولد هو لو شاوت نساء كان تكلم واحده بس انما شاوت ان هو عايز يكلم 100 بنت عايز ما يبقاش في حاجه بتايده زي سواق الميكروباص اللي تلاقيه ماشي في الشارع مشغل الاغاني في الكاسيت بتاع الميكروباص يسمع الحي اللي على يمينه كله والحي اللي على شماله كله طب ليه ده لو شاوت كاسه واغاني كان شغال على قده بس انما دي شاوت فجور بل يريد الإنسان ليفجر امامه يفضل طول الطريق يفضل طول الطريق مفيش أي حد يقيده محدش يقول ممنوع الفجور جاي اصلا من انفجار الميه الميا اللي منطلقه مفيش حاجه موقفاها هو عايز ينطلق مفيش حاجه موقفاها عايزه تبقى بنت ستايل عايزه تبقى بنت متحرره عايزه تبقى متحررة على مزاجها خدوا بالكموا يا جماعة. خدوا بالكم انا بقول لكل انسان عاصي بقول لي كل صاحب نفس لوامه اقف اقف ما تنطلقش في طريق المعصيه قبل ما تندم قبل ما ربنا هو اللي يوقفك قبل ما ربنا يبعت لك حاجة في الدنيا يوقفك بيها قبل ما ربنا هو اللي لك تعالى ما من انت ما انتش راضي تيجي ما دام انت عني ومعرض عني اقف قبل ما ربنا هو اللي يوقفك بل يريد الانسان ليفجر امامه اسمع بقى ربنا بيعالج النفس اللوامه اسمع ازاي اسمعي عشان تعرفي لو عايزه نفسك تعالجيها ازاي اسمع لو عشان لو عايز تعرف ايه اللي تفتكره عشان تقدر انك انت تتوب وتقدر انك تستقيم وتقدر انك انت ترتقف دين الله تقدر ازاي فاذا بريق البصر الله اكبر ايه يا رب ايه اللي بيحصل يا رب الانسان فجأة بريق البصر انفجارات كونية حواليه من كل ناحية بتحصل يوم القيامة يا جماعة بدأ بدأت ساعة الصفر ولحظة الصفر اللي تكون كله مستنيها احد الشباب كان بيقول لي بيقول لانا شفت رؤية ان انا كنت داخل الجامع الادام بيدا داخل د وأنا داخل الجامع ببص في السما فجئت أن كل المجرات والنجوم والكواكب كلها جاية جارية على الأرض كلها هجمة على الأرض فبصيت للمنظر فترة عبت اتفزعة فببص للناس الناس هتعمل إيه لقيت الناس كلها ماشية ولا هممها ولا بتبص ولا حد واخد باله أبص في السما السماء منظرة مرعب النجوم والكواكب والمجرات جاية على الأرض وانا عايز ادخل المسجد والناس ماشية ولا حد حتى بيفكر يدخل المسجد قلت سبحان الله فاذا برق البصر ربنا بينزر الناس والناس مش ملتفت حتى للانذار الانفجارات الكونية ال الكرة الارضية دي عاملة زي زرة رمل في الصحراء الشرقية كده وسط المجرات والكواكب اللي حواليها تخيل لو الصحراء دي قامت فيها عاصفة كل الرمل خبط في بعضه كل المجرات والنجوم والكواكب خبطت في بعض الارض ايه وسطها انفجارات رهيبة برق البصر وخسف الق وجمع الشمس والقمر ايه ده? يعني ايه خصف القمر? خصوف القمر ان الارض بقت في النص ما بين الشمس والامر هو ده الخصوف فربنا بيقول وخصف القمر اهو القمر خصف فبقت الشمس في ناحية والامر في ناحية والارض ما بينه ها وجمع الشمس والقمر. جمع على ايه? جمع على الارض يعني ايه? يعني الارض هتتط掌ن في النص. ده دي البداية يا رب ده ده العنوان يا رب ده دي البداية بس كده يوم القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر أول كلمة هينطقها الإنسان يوميها أهرب من اين أروح فين المكان متحاصر هاهرب فين أهرب من النار فين أهرب من النار اللي خمسة مليار ملك جايين يجروها ويسيطروا عليها أهرب منها فين والملائكة محاصرة المكان من كل جهة أروح فين ما المكان كان في الدنيا متحاصر يا اختي المكان كان في الدنيا متحاصل يا حبيب قلبي مكان المكان متحاصل كان في ملك يمين وشمال بيسجلوا عليك كل ساكنه وهمسه كان في الله من فوق سبع سماوات شهيد كانت الارض اللي بتحص ربنا عليها بتشهد عليك وبتسجل الارض يا جماعه تحتنا ديت مش ارض ده اجهزه مراقبه مراقبه علينا يبقى الشاب كده راكب ميكروباص ومروح بيته وبيبص من الشباك يعدي ميكروباص ثاني من الناحيه الثانيه في بنت راكبه او واحده راكبه وبيبص من الشباك يقوم يبص لها بصتين تلاتة. المكان اللي بص لها فيه ده اهو يشهد عليه بالياء الله اكبر يشهد عليه يا رب ده كانت في ثانيه ثانيه الارض تشهد عليا في الثانيه ديت ايوه حبيب قلبي بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه ايان يوم القيامه يعني ايه يوم القيامة يا جماعه ايان دي يعني حليني. يعني ايه حلني يعني هو مش بكذب بيوم القيامه هي مش مكذبه بالحساب بس يا سيدي امتى امتى كل واحد عنده طول امل دي مصيبه الانسان انه عنده طول امل انه بيقول حلني على ما يوم القيامه يجي كل واحد مش متخيل ان ممكن الليله دي ابي ربنا سبحانه وتعالى فيه محدش يوم دفنا اصحابنا بايدينا كانوا رايحين في مشوار ولا رايحين يوصلوا حد من اهلهم رجعوا متكفين يا جماعه ودفناهم بايدينا ربنا يعافي المسلمين جميعا يا رب ولكن ده قدر من اقدر الله سبحانه وتعالى يسالوا ايانه يوم القيامه خدي بالك انت انت حياتك دي ستوب ووتش عارفين الاستوب اللي عد تنازلي تنازلي تنازلي تنازلي سريع على طول كده انت حياتك من ساعه ما اتولدت الضغط على زراات ومحدوده بعدد انفاس صدرك او عدد دقات قلبك او عدد لحظات عمرنا معدودة باللحظة يا جماعه والاستوب ووتش شغال شغال, شغال شغال شغال شغال واحنا لازم نفوق ولازم نلحق عارفين اللي بيقول العمر لحظه العمر فعلا لحظه والمصيبه انها بتخلص في لحظه هي لحظه بس بتخلص فجاه فجأة مفيش اي حاجة العمر فجأة بيخلص وتلاقي العمر اتصح من انيك افرأيت الاية دي والله ياه العلماء قالوا دي ازهد اية في كتاب الله اكتر اية تكرهنا في الدنيا افرأيت افرأيت افرأيت افرأيتم يا جماعة افرأيتم ان متعناهم سنين لو ركبوا كل العربيات ومسقوا كل الموبايلات واتفرجوا على كل القنوات وطلعوا كل الرحلات في جميع عن حق الدنيا فرأيت ان متعناهم سنين ثم ثم يا رب جاءهم ما كانوا يوعدون جه الموت جه الاجل الانسان بيتولد لو حد شاف وليد مولود ايديك لهو ماسك قبض عالدنيا ولو حد شاف بيموت واحد بيموت بيحمل كده اهو خلاص باخدش منها حاجة خرق فاضي خرق فاضي من الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يومتعون لو قبلت ربنا بالفلوس الفلوس هتنفعك بايه لو قابلت ربنا ببنت تبقى كارثه تبقى مصيبه لو قابلت ربنا بعماره العماره تنفعك في ايه ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون يعني مهما تمتعنا يا جماعه الدنيا منتهيه يسالوا ايان يوم القيامه حلني على ما اليوم يجي ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش والله العظيم ما ينفع احنا جايين هنا عشان نقعد نحرث في ارض الدنيا نحرث نحرث عشان نبات الاحمد الصالحه يطلع نقابل ربنا واحنا اثرياء في الدنيا يا اخواننا يا اخواننا يا اخواننا عايزين ننتبه عايزين نفوق من غيبوبه حب الدنيا اللي حقنت قلوبنا وعادت متغلغله مع دمنا بتخ... بتغذي كل خلايا في جسمنا عايزين نفوق من الدنيا عايزين نعرف احنا جايين ليه انا عايزك تقف بس وتفكر اقف كده بينك وبين نفسك طب وبعدين طب ساعه ما على فراش الاحتضار الاقي عمري كله عدى الاقي الشريط بتاع الذكريات احد قدام عينيا يعدي كل معصيه عملتها وكل خطوه مشيتها عمري راح طب وبعدين طب انا الوقت استمتعت فين لذه طيب وبعدين بقى ايه بقت الحصرة بتاعتها? زي اللي اشترع عربية فخمة او بالتقصيد. دفع اول قصة طالع بالعربية في مشوار العربية ولاد. انتهت بقت شوية خردة. يفضل كل شهر وبيدفع القصة بتاع العربية يحصل له ايه? ها اللازة بتاعت العربية راحت. والحصرة والتمن هو اللي بقي. او ده ساعة الاحتضار كده. خلاص لازة المعاصي راحت واللي فضل اللي فضل اللي بقى بقلال ثلاث ساعات. اول ليلة في الابر الانسان هيعيش فيها وهيتساءل بقى عن تكاليف هذه المعاصي يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر اروح فين المكان متحاصر ما هو كان متحاصر في الدنيا يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر مفيش نجاة خلاص هتندم بعد ايه هتمكي بعد ايه? هتعيض بعد ايه? الى ربك يوم اذن المستقر للي ربك! الى ربك! الى ربنا العظيم يوم اذن المستقر الى ربك! اللي انعم عليك وانت عصيته! الى ربك اللي نهاك وانت لانتهيتش! الى ربك اللي امر كنت متعطيش! الى ربك اللي اطبر عليك وانت اهربت عنه! الى ربك يوم اذن المستقر! تخالي الانسان ساعتها sitsbaa بقى? سائقوشين مسكين وماشيين? انتم وادين فين? ده هتتسأله ده مربنا صحيح تعالى طيب أنا مش خايف أنا ماشي معاك أهو ما حدثش يسؤني إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر وهو قاعد غلبان كده يا عيني قاعد غلبان والصحيفة بتاعته عادة تقرأ عليه أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا يا نهار أبيض إيه ده طب أنا هروح فين من عقوبة المعص اللي أنا عملتها دي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر ه واللي كنت بتعمليه واللي كنت ناوي تعمليه هيتقال اللي انت عملته واللي كنت بتعمله ساعه الموت واللي انت كنت ناوي تعمله بما قدم واخر لو شب كان ناوي يقول بس يجي الصيف بس وشوفوا بقى لان ادرجت الصيف لا ترى مرينا والسحل الشمالي وراس البر ما اصنع لأن أدركت أجازة نص السنة ليريان شباب الجامعة كلهم ما أصنع تخيلوا بقى والبنت اللي في سنوية العامة لأن أدركت الجامعة أنا بس أدخل الجامعة انا بس أجيب بس ولو حتى خمسين في المية في سنوية العامة وادخل الجامعة ليريان بنات البلد بتاعت كلها ما أصنع بما قدم وأخر باللي عملوا واللي كان لسه نوي يعملوا نويانا إيه؟ قلوبنا دي نوي على إيه؟ قلبك عزمتوا إنه هيعمل إيه في الأيام الجاية؟ قلب ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بعد بيعد ينبأ بقى ينبأ ينبأ وخلاص بينهار بينهار مش هادر مش هادر لما بتطلع للصحيفة بتاعته بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة لما بينهار بقى ويبكي يعد يتوسل طب خلاص طب معليش بل الانسان على نفسه بصيرة انت عارف انت عارف انك لما حصيت ربنا ربنا افلك سدرك قد ايه وعيشت في اكتئاب وديق وخنقى قد ايه وكانت الدنيا سودة فوشك قد ايه وكنت تدخل في مشكلة تطلع منها على مشكلة تانية ازاي انت عارف ان كل حاجة قفلت فشك لما عصيته وانت عارفة لما انت قطعطيه شرح سلك صدرك قد ايه وحبب فيك اللي حواليك قد ايه ويصلك امرك وطريك قد ايه ونولك بصرتك قد ايه وحسسك بسعادة قد ايه ورزقك بعطاءات في الدنيا قبل الاخر قد ايه انت عارف بل الانسان على نفسه بصيرة انت عارف كويس قوي نار الدنيا كانت بتعمل ايه? ازاي ما تعملتش حسبك لنار الاخرى? ازاي? ملكش عزر ملكش حجة لا وزر بحدش ينتق ازاي? ده نار الدنيا بنت عندها عشرين سنة في قسم الحروق في مستشفى الجامعة وربنا عافين يا رب البنت شعرات حرق وشات حرق. واحد زميلنا داخل بيطبطب عليها فبيقول معلش يا حبيبي الممرضة قريت له شيل ايدك ده بنت عندها عشرين سنة ماهيش ولد ما حدش عارف ده بنته ولا ولد عشان خمس ثواني خمس ثواني ده لو كانت نص دقيقة ما كانتش وسط مستشفى عصر كانت تفاحمة والعذو بالله انما خمس ثواني في نار الدنيا ادت لهذا الوضع ومال نار الاخره انت عارفه كويس قوي كانت نار الدنيا بتعمل ايه ما الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معذيره هتعتذر بايه لا تعتذروا اليوم هتقولوا ايه انت عارف كويس قوي ان ايه كان الحلال وايه الحرام ما تجدليش انا ما كنتش اعرف ان ده حرام كنتش إن دا ما كنتش اعرف ان الحجاب ده فرض ما كنتش اعرف ما كنتش اعرف ان العلاقات دي محرمه في الاختلاط بين الولد والبنت او الراجل والمراه انا ما كنتش عارف ده انا كنت بحسب التدخين ولو التدخين كان مكروه انت بتحب حد والحد ده بيكره حاجة لو عملت يومياً عشرين حاجة هو بيكره يحبك لا يمكن طب لو التدخين ده مجرد مكروه يعني ربنا بيكرهه وعملت كل يوم عشرين مكروه ده خانت عشرين سجارة تخيل يبقى انت بتحب ربنا او كنت حريص على حب ربنا او كنت حريص على اقامة علاقة قوية وصلة قوية مع الله سبحانه وتعالى بل الانسان وعلى نفسه بصيرة انت عارف كويس اوي عينك دي بصت لايه وتفرقت بيها النهار على ايه وودنك دي سمعت ايه? وإيدك دي اتصلت برقم مين على المحمول وكلمته? والسانك ده تكلم مع مين? ليلى بليالي كاملة مع مين? والفجر يدن في وسط المكالمة ما تقومش تصلي ربنا في خمس دقيقة ادنى الركعتين بتاع الفجر انت عارف وانت عارفة كويس قوي شعرك ده يا ما زمان او الوقت او لسه وبعد كده عاصل انت ربنا بي قد ايه? ومكياش وشك ده عصيت ربنا بيه قد ايه? انت عارفة كويس قوي? انت عصيت ربنا قد ايه? ادك الجمال عصيته بايه? بل الانسان على نفسه بصيرة. ولو القى معاذيرة انت بسط لها ليه? اصلها كانت حلوة يا رب. هو ده عزر? هي بي حجة? ماشي حجة يا جماعة. طب نعمل ايه يا رب? طب نروح فين يا رب? طب نتصرف ازاي? يا رب طب, طب, طب, طب نردك ازاي؟ طب ده يوم الايام الاطلاع صعب جدا طب ننجو من اهوال اليوم العظيم ده ازاي؟ ده خمسين الف سنة ده انا لو قعد تقولوك الوقت سنة سنة سنة سنة سنة خمسين الف مرة كلكو هتقفلوا التلفزيون وتقوم محدش هيصبر على كلمة سنة انها تتقال خمسين الف مرة ما بالك انك هتعيش سنة سنة يوم يوم ساعة ساعة في يوم. ما بقلك احنا مستهتريف بيوم الحساب ليه? طب الحل ايه يا طب ده ازاي خلاص يا رب? احنا سلمنا. انا انا عايز. بس مش قادر. بس انا يا رب لو يعني لو انت اديتني علاج يا رب. لو كتب لي رشيدة وعرفت علاج ايه? انا يا رب والله العظيم هنفزها. وانا والله يا رب. لو انت عرفتني علاج ايه? انا هنفزها يا رب. وهبقى عندي عزيمة في دينك يا رب. ايه العلاج يا رب? لا تحرك به لسانك اللي تعشل به. اللي هو ا القران هو العلاج اه بس مش الايه دي كان ربنا بيتكلم النبي لا لا لا لا ده بيتكلم النبي وبيكلمنا احنا ورا النبي بيقول للنبي سيب القران ينزل على قلبك قبل ما تحفظه سيبه الاول ينزل على قلبك قبل ما تهتم انك تبلغه للصحابه ربنا بيقول لي وبيقول لك وبيقول لك ينزل على قلوبكم يا جماعه يا جماعه القران هو العلاج بتاعنا شوف الرسول صلى الله عليه بيقول ايه في الحديث الصحيح ركزي معايا قوي, قوي قوي قوي في الحديث ده ركز معايا بقلبك انا عايز كل واحد منكم الوقت قلبه معايا قلبه ما يفكرش في حاجه ثانيه انا عايزك تركز معايا في الكلام ده ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث له رسولا احنا بنسمع الكلام عشان نقرب يا جماعه اسمعي معايا وان صاحب القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره وهو طالع كده من تحت القبر والقبر اتشق والتراب اتنفض ويلاقي نفسه طلع لقى واحد في وشه وهو طبعا شمس على بعد ميل والظلمات وما هو شايف حاجه والدنيا ضلمه وسمع اصوات صراخ يمين وشمال وما هوش عارف هو في ايه يلاقي في وشه كده واحد فيقول له من أنت هو لسه طالع هو انت لسه طالع انت لسه طالع من تحت القبر تلاقي واحد في وشك من انت فيقول له ألا تعرفني انا صاحبك القران انا القران انا صاحبك اللي كنا بصاحبين بعد في الدنيا زي ما اللي اللي صحب ماشين مع بعض كده زي ما القناتين بيمشوا مع بعض في الجامعة كده انا صاحبك القرآن انا اللي كنت بتصل بيه قيمة ليبليل انا اللي كنت بتقرأ ورد القرآن بتاعك كل يوم بي النهار متنسيوش ابدا انا اللي كنت بتحفظني في الدنيا وكان صدرك مليان باياتي انا اللي كنت افهمني وبتطبقني وبتعمل بيه انا صاحبك الكرآن مش هسيبك. ده انا من اول لحظة في يوم الايمة من اول ما نشق عنك قبرك. انا واقف بالسانيك وهاتينك. انا معاك. معاك وانت عملك بتتوزن عن الميزان. انا معاك النهار ده وانت بتعدي من عصرات. انا معاك وانت داخل تعرض على الله. انا معاك وانت بتعرض على النار حجاب ليك من النار. انا معاك. معايا لغاية امتى? هتفضل معايا لغاية امتى? ها? ثم يقالوا اقرأ الكرآن وارتقي ورتل. فان منز عند اخر آية كنت تقرأها ايه لا? اقرأ وارتق ورط الدي دي بتتقال امتى? ده اخر لحظة في يوم الايامة بقى واحنا طالعين في الجنة في درجات الجنة ان شاء الله. لا لا. يعني القرآن من اول لحظة احنا انشق عنك قبرك. لا اخر وانت بتطلعي في درجات الجنة. ما سبناش الخمسين الف سنة. الله اكبر. انا عرفت الوقت يا رب. ليه انت ذكرت واتكلمت عن القرآن في وسط صورة الايامة? لأن النجاة من أهوال القيامة بالقرآن انا كده عرفت يا رب عرفت الرشدة يا جماعة أنا عايز الكلمة اللي أنا قلتها الوقت دي كل واحد انت وانت تكتبوها وتعلقوها في القضاء عندكم وتفضلوا تبتكروها كلمة انت قلت الوقت كذا كلمة كلمة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها إيه ده؟ إيه الكلام الخطير ده؟ إيه الكلام اللي ما يتحداش ده؟ منزلتك عند اخر اية كنت ايه? تقرأها? يعني مش كنت قرأتها. لا. كنت تقرأها. يعني كنت مداوم على قرأتها. يعني مش مش برة قرأت اية. لا ده انت كنت دايما كل ما تخلص المصحف ترجعي بقى تبدأ الختمة من اول وجديد. تخلص المصحف ترجع الختمة من اول وجديد. فالايات دي كنت بتقريها طول عمرك على طول الايات كانت في صدرك. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها يا رب يا رب النبع السلام ادينا مفتاح الأخرة خلاص ادينا مفتاح الفردوس الأعلى خلاص القرآن طول ما احنا مع القرآن اه اه لو قرينا القرآن بقى المفتوح اه جبير بن مطعم المشرك اللي كان مشرك بعد غزوة بدر يروح للمدينة عشان يفدي أسارة بدر يوصل هناك والنبع عليه الصلاة والسلام بيصلي صلاة المغرب بالصحابة يسمع سورة الطور يسمع سورة الطور بيقول حتى اذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قول الله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون حصل ايه اسمع فكاد قلبي ان يطير يطير قلب هو مشرك يطير في رواية مسند احمد ده البخاري كاد قلبي ان يطير في رواية مسند احمد فكأنما صدع لها قلبي كاني قلبي اتشق نصين ليه كان قلبي مفتوح في روايه ثانيه وما ظنيتش أني سأقوم من مقامي قبل ان يتنزل عليا العذاب في مسند احمد النجوبير بن مطعم اسلم يميه اسلم اسلم يعني ايه يعني غير مسار حياته بسبب صوره من القران سمعها هو القرآن نازل عشان يغير مسار حياتك القرآن نازل عشان يعمل انقلاب في حياتك القران يا جماعه نازل عشان يقلب حياتنا لو انت قريت القرآن وحياتك ما اتغيرتش وما اتقلبتش لسه ما وصلتش للثمرة بتاعته ياه ياه لو قرنا القرآن بقلبي مفتوح ياه ياه دا النبي لما جاهر بصورة النجم وابو جهل واقف وابو لهب واقف واميه ابن خلف والمال عن عقبة ابن ابي معايد وعطبة ابن ربيعة وشايبة ابن ربيعة وصناديد الكف والملع عنده لكله مقفيل قرأ صورة النجم لغاية ما وصل لآخرة فاسجدوا لله واعبدوا مشريكي مكة كلهم نزلوا مرغوك بينهم ومناخرهم في التراب لربنا من كتر ما حسوا بعظمة القرآن نزلوا خروا سجدين لله سبحانه وتعالى القرآن يا جماعة لو قلبنا تفتح عليه هيغير حياتنا هيقلب حياتنا وفوق كل ده هنيجي يوم القيامة في أهوال القيامة أنا صاحبك القرآن انا نفسي إن ده يبقى ده في حياتك نفسي إن ده يبقى حلم حياتك يا حبيب قلبي يا حبيب قالبي انت لسهشاب صغير او انت اب او والد كبير او انت يا امى او انت يا اختي او انت يا بنت صغيرة. أو انت يا بنت صغيرة يا جماعة, يا جماعة انا صاحبك القرآن دا حلم حياتنا ان ساعة ما نطلع لانك انت لو ملقتش انا صاحبك القرآن لو طلعت من القبر ملقتهش هتلاقي مين صائق وشاهد مستطنيين يبقى هو ده املنا في النجاة املنا في النجاة يوم الدين والقرآن كلا كلا ايه يا رب مش دا اللي بيحصل مش ده اللي انتوا بتعملوه امال بنعمل ايه يا رب بنتحبون العاجله بقلوبكم مليانه حب لليومين وهتخلص وهتروح وتلاقوا نفسكم قدام الحساب وتذرون الاخره تذرون بكلمه زهد بتسيبوها بتزهدوا فيها ما بتفكروش فيها خلاص مش في دماغنا مش في دماغنا الاخره مش في دماغنا غير الدنيا واحلام الدنيا وشرد الدنيا واموال الدنيا وجوه يومئذ ناضره ووجوه يومئذ باسره ايه ده ده ايه يا ده النهاية بتاعت يوم القيامة. ان الوشوش بقت نوعين. يعني على يوم القيامة يعني بعد مسلا اربعين خمسة واربعين الف سنة من يوم القيامة خلاص الوشوش هتبقى كلها نوع من اتنين. وجوه يوم اذن ناضرة كده وفرحانة. ليه? الى ربيها ناضرة. عارفين لما لما الطالب يروح كده يشوف النتيجة يقوم يبص كده يلاقي نفسه طلع الاول الاول ايه ده? او طلع بالاوائل. انا نجح. انا طلعت من الاوائل الله اكبر الحمد لله ويجري ويفرح وتلاقي وشه نور ويدخل على اهله كده انت وشك منور كده وفرحان انت شكلك بالتأكيد جبت مجموع كبير عرفه منين الوش بان عليه وجوه او اذن نظرة فرحانة منورة مشرقة ليه الى ربها ناظرة نظرت لوجه الله حلم حياتنا يا جماع الى ربها نظرة انك انت تبص الواجه الله انك تبص الواجه الله ده العلماء اعوذوا بنور وجهك الذي اشرقت له الظلماء تخيل كده نور وجه الله ده كده وانت بتشوفه الاول مرة تخيل جلال وجه الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ده العلماء بتوع الفلك لما ربنا علمهم التليسكوب وبصوا بالتلسكوب فشافوا الفلك شافوا جلال ملكوت الله علماء الغرب بتوع ناس الكفرة قال هذا مجال من يدخل فيه يل هو مجال الفلك مليكโت Iya 들어와 النظر فيه إما أن يصب الجنون وإما أن يخر سجداً لإله هذا الكون و خلق هذا الكون يعني لما ربنا كشف بس للعلماء عن جلال ملك الله قالوا النهو الممكن الجنه فما بالك بجلال وجه الله مش جلال ملك الله بقى جلال وجه الله ما بالك بجمال وجه الله ما بالك بنور وجه الله ده نور وجه حرية لما تتحك تنور الجنة كلها ده نور وجه مخلوق وما النور وجه الخالق سبحانه وتعالى عشان كده إله ربها نظرة لما تشوف لذة النظر لوجه الله خلاص تفضل تنظل لله ويا فرحانة الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد يا رب خمسين ألف سنة وقفين في أرض المحشر شعرهم كلهم نريد أن نرى ربنا كما صح على رسول الله سبحانه في البخاري ومسلم عايزين نشوفك في الاخر بقى ربنا يقولنا عليهم يشوفوه سبحانه وتعالى. ووجوهن يوم اذن النوع تاني. ووجوهن يوم اذن بسرة. يعني ايه باسرة? باسرة عارفين الاطفال المبتسرين? اللي بيتولدوا مسفوتين مسخوطين كده? اهو باسرة الويش مسفوت. مسخوت. ال الخدين منخسفين وداخلين لجوه. الدموية رايحة من الويش. اللون ممتقع. الرعب على الويش. السواد على الويش. وجوهن يوم اذن باسرة. ليه? تظنوا ان يفعل بها فاقرة. يعني ا فقرة يعني ضربة تقدر بالعمود الفقري? تكسروه. طب يعني ايه لما العبود الفقري يكسر? في الدنيا اللي العمود الفقري بتاعه بيكسر ربنا يعاف مرضى المسلمين? بيصب الشلل الكامل الرباعي. الشلل الكامل. يعني يعني ايه تظنوا? انيوف علي بقى فقرة? يعني في يعني حرفة. ان هيجي مقمع من مقامع الحديد هيضربها في عبود الفقر يكسره او هيجي سلسلة من سلاسل النار تخبطها في عبود الفقر يكسره. هتسحب على وجهه ايا بالقوم يعني ايه فقرة طب وهو يظن كده ليه اصلوه شاف اصلوه شاف انت الوقتي لو سمعت صوت واحد في القبر بتاع الوقتي بيتعذب على معصية انت بتعملها قلبك هيوقف لو انت سمعت صوت واحدة بتتعذب في قبرها على معصية انت عملتها النهاردة لا يمكن تعملها تاني ما بلك ان ده يوم القيامة, ماشي يوم القيامة ماشي يوم القيامة يشوف قدامه ده بيتسحب على وشه للنار والعيذ بالله اه ده ده كان بيعمل نفس المعصي اللي انا بعملها وده وهو بيعد من قدامه على الصراط طلع لسان لها بخده الى قع جهنم اه ده ده كان بيعمل نفس معصية وده بيتعلق من عصراطه ويقوم يقع في الاخر هوى في النار والعيذ بالله وده وهو خارج من العرض على الله خرج يا ليتني لم قوت ولم ادري ما خذوه ح يصدر الامر من الملك انه يقبض عليه ويلقب به في في جهنم من شفير جهنم شاف ان اللي عصى ربنا زي ما هو عصاه شاف اتعمل فيهم ايه وشاف ده والعرق لجمه لغايه ما خلاص مش قادر يتكلم ولا قادر يعمل حاجه ولا قادر ياخد نفسه من قدر ما العرق لجمه ايه ده تظن ان يفعل بها فاقره ليه لانه شاف اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى اتعمل فيهم ايه فهو عارف طب ما انا عصيت نفس المعاصي ديت كلا كلا كلمه كلا كلا ده الملك غضبان زي ما قلت لكم في اول الصوره لا اقسم الملك غضبان غضبان ليه غضبان من من, من اصحاب نفسي اللوامه طب انا هعمل ايه يا رب يعني هتعمل ايه يعني ايه هتعمل ايه ده خالقك ورزقك والعب عليك واديك بس قول يا رب بس انت قول لي يا رب انا عايزك يا رب انا عايزك اختارني يا رب كله يا رب قول لي يا رب انا عايزك ومش قادر على نفسي يا رب انا عايز اقرب منك كمان يا رب يا رب قربنا منك رب رب خف بنا واوصلنا اليك رب يا رب طهر رب, يا رب يا رب املأ قلبنا من نورك ومن الإيمان واليقين يا رب يا رب اعدنا على شهواتنا وعلى الشيطان يا رب قومي قومي صلي ركعتين قومي توبي دلوقتي وصلي ركعتين وسجدي له له يا رب انا مش قادر على نفسي أنا حاولت ومش قادر على نفسي ما عادش ليا امل غيرك انا جيتك واقف على بابك وبقول لك اني على نفسي اهديني يصل لي طريق اليك يا رب قوم صلك قايم للويبكي من ايديه وما تسيبش الصلاه غير ودموعك نازله من على وشك وانت انا من غيرك ضايع مليش قيمه مفيش معنى لحياتي حياتي كلها وهم ما لهاش اي قيمه من غيرك يا رب كل اذا بلغت التراقي ايه اللي بلغت التراقي الروح ايه ده هو ربنا بيتكلم دلوقتي عن ايه عن خروج الروح خروج الروح اللي هو الايه الموت طب يا رب طب ما كنت تتكلم عن الموت قبل ما تتكلم عن القيامه لا ده ربنا بيجيب لك اخر الصوره بقى اخر مشهد ليك في الدنيا وانت نايم على فراش الاحتضار كل اذا بلغت التراقي والروح من الرجلين من الصوابع من الفخذين من البطن من الصدر من الإيدين من الكتفين لغاية ما توصل للنقطة ده هين اللي ما بنتوا القواتين ده هم العظمتين اللي بالعرض دول لغاية ما توصل للنقطة دي كلا إذا بلغت بلغت يعني وصلت خلاص لو طلعت كده خلاص هترجع زي تقاني كلا إذا بلغت التراقية وصلت لهذه النقطة روحك بقت هنا وانت نايم وخلاص رجليك بدأت تدلك فاللي حواليك بدأوا يحسوا رجليك تدليجت ايديه ما عادتش بتتحرك ليه هو ماله هو حصل له ايه وقيلة منراق مين يجي يرقيه بسرعة مين يجي يعمل اي حاجة اجروا تصلوا بدكتور اجروا هتعر بيت اسعاف اجروا تصلوا بمستشفى منراق حد يجي ينجدنا اللي حواليك بقوا مرعوبين وملهوفين بيحبوك ومش عايزين يسبوك ومتمسكين بيك بس انت بتتسحب من ايديهم غصبا عنهم والملائكة برضو تقول منراق يعني ايه? الملايكة تقول من يعني ايه؟ يعني مين اللي هيرقى به? ملائكة الرحمة ولملائكة العذاب؟ يعني روحو لما هتطلع? مين اللي هيرقى بروحو ملك الموت لما هينزع روحو مين اللي هيأخذها من ملك الموت؟ ملائكة الرحمة اللي وجوها. كانها الشمس المشرقه ولا ملائكه العذاب اللي يسود الوجوه ومعهم مسوح من مسوح النار كفن من جهنم يتلف فيه روح المعذب والعوذ بالله مين اللي هيرقبيه ملائكه الرحمه اللي هتطلع بيه سبع سماوات كل ما يطلع لباب من ابواب السماء يتفتح له عشان روحه تطلع إلى الله سبحانه وتعالى ولا ملائكه العذاب اللي هتاخده وتطلع بيه لسماء الدنيا فلا يفتح له ابواب السماء حتى يرج الجبل في سم الخياط ثم يطرح الى الارض طرحا والعوذ بالله مين اللي هيرقبيه مين مين اللي هيرقب ايه مين اللي هيرقب روحك ملائكه الرحمه ولا العذاب بين وانت بتموت كده لما هتبص هتلاقيه قدامك دول ولا دول مين وانت طالع من قبر هتلاقيه قدامك دول ولا دول؟ مين يا اخواننا يا اخواننا احنا عايزين نحط الاخره بين عينينا هنا اهو يعني عينينا دي تفضل ما تبصش غير عليها عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى عشان نصل الى الله سبحانه وتعالى كلا كلا اذا بلغت التراقيه وقيل من راق وظن أنه الفراق بس بس كل اللي حواليه بيقوله حد يرقي ولا حد ينجده وهو عارف أنه هو الموت انت نايم ساعتها وانت عارف أنه هو الموت لأ محال عارف أنه هو ده الأجل ده أنت روحك بقت هنا خلاص بقى من يرقيه ودكتور إيه خلاص محاعدش ينفع ظن أنه الفراق عارف أنه هو الموت بس تشوفه ربنا بيقوله ظن أنه لإيه الفراق الفراق ده لما يكون اتنين حبيب قوي قوي بعض في كل واحد فيهم قلبه بيتقطع تاني فراق فراق الفراق ده بعد الاحب انما الهجر او ال... ده ده بعد الكارهين انما الفراق ده بعد الاحب يا جماعه بعد الاحب بيبص نايم على فراش الموت وبيبص حواليه للبيت اللي بناه بعمره وبشقى عمره انا هسيبك انا انا ارتبطت بيك انا ارتبطت بالبيت ده بس النهارده هنام في بيت تاني خالص يبص للعفش اللي فرشه بعمره كله هيسيبه يبص لمراته اللي بيحبها ما هوش عايز يسيبها بس هيسيبها غصب عنه وعنها يبص لاولاده فلفت كبده كلهم بيعيطوا وهو قلبه بيتقطع هيسيبكم غصب عني ما قدرش ده حكم الملك سبحانه وتعالى يبص لاصحابه والاخوان ومواقفين حواليه هسيبكم غصب عني يبص للشهاده المتعلقه على الحيطه اللي قعد سنين طويله يحصل فيها هسيبك غصب عني خلاص ظن انه الفراق هيسيب الدنيا وهيسيب متحة وهيسيب شهوتها وهيسيب كل حاجة ارتبط بها في الدنيا وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق لما يظن ان الفراق يبدأ رجله تلف حوالين بعضها يبدأ جسمه ينكمش يبدأ يحس انه خلاص بعدش مرعوب ده أنا ده أنا ثلاث ساعات ولا ساعتين وهنام تحت وهنام تحت الارض وهنام في بيت جديد بعد من عليه في الدنيا بس ما كنتش مبصله. اول مرة هسكن فيه ده, ده انا مش هبصله ده انا هسكن فيه. وظن انه الفراق. والتفت الساق بالساق. بدأ جسمه يتكمش. وبدأ جسمه يدخل في بعضه. وبدأ يحس ان هو ما قادر يعمل حاجة. ما هوش قادر. هيعمل ايه? هيخط خطوة القدام? هيخط خطوة القدام ازاي? ده امر عوب من الاخرة. هيرجع خطوة الوراء مرة واحد والله قال لي. قال لي والدي مات. انا شفت بعد ما مات انه بعد من على كبري كده كبري على المية. قامت رجلة في بعضها. فام واقف ماش عارف يمشي. قلت الله اكبر. والتفت الساق بالساق. ده عمل ايه ده? ده كان الورثة يا تامة. ولا كان الربا. ولا كان الحرام ولا عمل ايه? وبعد من عصرات تلف في الساق بالساق خلاص. ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم. يتمسخ على مكانهم. زي ما يلتف في الساق بالساق كده. يقف على السراق. ما استطاعوا مضيا ما يقدرش يكمل هيكمل ازاي? ما هو خلاص? الطريق قدام ظلمة. ولا يرجعونها يرجع ازاي? ده هو اتجاه واحد يبقى الحل انه يفقط في جهنم. والتفت الساق بالساق. الى ربك يوم اذن المساق. مشهد الجنازة. مشهد بعد ما مات خلاص الروح طلعت. جنازة فوق في السماء. مشهد بعد ما الروح طلعت وتغسل. وتكفن كفن مالوش جيوب. مفيش ما فيه جيب يتحط فيه فلوس. ما فيش فيه جيب يتحط في موبايل حد يرن لك ولا يرن لك يونسنا في العزله دي ما فيش فيه جيب يتحط فيه اي ام بي 3 ولا حاجه الواحد يسمع يسمع اي اغنيه خلاص الى ربك يوم اذن المصاق والجنازه ماشيه وهو متشال على الاعناق والله اعلم والناس ماشيه عايزه تضع في التراب وترجع الله اعلم هو بيقول قدموني قدموني ولا بيقول يا ويلاه اين تذهبون بها الى ربك يوم اذن المصاق متشال على الاعناق وماشي الى حيث يلقى جزاء كل عمل صالح او عمل سيء عمله الى ربك يوم اذن المصاق فلا صدق ولا صلى جاي مفلس جاي معهش رصيد ما اهتمش ان هو يعمل رصيد ما اهتمش ان هو يشحن رصيد فلا صدق ولا صلى ربنا بيقول ايه فاخر الصورة بيقول ايحسب الانسان ان يترك سدا ايحسب الشباب ان يتركوا سدا ايحسب البنات ان يتركوا سدا لا يحسب الاباء والامهات ان يتركوا سدى احنا فاكرينها لعبه يا جماعه احنا فكرين الدنيا لعبه احنا مش جايين نلعب والله العظيم احنا مش جايين نلعب المظاهرات اللي بتتعمل بعد ماتشات الكوره الايام دي بمناسبه انتصار مصر الانتصارات التاريخيه بتاعه مصر في الكرة. الم... المظاهرات اللي بتتعمل للفجر دي ما اتعملتش من الشباب لما النبي اتشتم في الدنمارك ومش هتتعمل من الشباب لما الفيلم الهولندي اللي هيحرق عايزين يحرقوا فيه المصحف ويشتموا في الاسلام يتعمل المزاهرات دي ما تعملتش يا جماعة ما تعملتش ليه ليه عطفتنا تجاه الدنيا اعظم واكبر من عطفتنا تجاه الدين احسب الانسان ان يترك السدى زي ما ربنا بيقول كده وكان قسمنا من قرية كان الظلم اتأتمت قطن وانشأنا بعدها قوما اخرين ايه ده فلما احسوا بأسانة اذا هم منها يرقدون او ما حسوا ان عقوبة المعاصر بتتنزل اللسامة بتتزلزل اللسامة تمطر حجارة ولا حاجة الارض بدأت تتطرب في ملايكة بدأت تتشاف اذا هم منها يرقدون طلعوا يجروا يجروا يجروا لا ترقدوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه وماساكينكم لاعلكم تسالون وينزل كل مجموعه من الملائكه على واحد من العصاه والمجرمين اللي بيجرب تدور معركه بينه وبينهم غير مرئيه ما حدش شايفها فيسقط جثه هامده لا ترقدوا وارجعوه الى ما اترفتم في الملائكه بتقولوا تعالوا انت رايح فين يا حبيبي انت رايحه فين يا حبيبتي وارجعوه الى ما اترفتم فيه وماساكينكم لاعلكم تسالون قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين طب خلاص والله معلش فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم خامدين الموقف انتهى يا جماعه والقريه كلها بقت جثث ساميده على الارض التعليق اللي نازل من فوق سبع سماوات ايه تعليق الرباني ايه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين انتوا كنتوا فاكرينها لعبه اللي ضيع 99% من البشر انهم كانوا فاكرينها لعبه اللي ضيع ناس كتير قوي اللي ضيع رجيال كتير قوي ونساء كتير قوي انهم كانوا فاكرينها لعبه انهم كانوا فاكرين انهم الدنيا دول دي يعملوا لهم على مزاجهم. ايحسب الانسان ان يترك سنة. قلم يكون نطفة من مني يمنا? ثم كان علقة. ده انت كنت علقة اتنين سنطي في جدار الرحم. ده انت كنت علقة اتنين سنطي في جدار الرحم. ده احنا كنا علقة يا جماعة قبلها كنا نطفة. نطفة عارفين زي الضفادع اللي بتبقى لسه دي كده بتجري في المية عادة تجري في المية كده. كان الواحد نطفة زي دي كده. وبعد كده بقى علقة. اتنين سنطي متعلقين في جدار الرحم هلم يكن نطفة من منين يمنى ثم كان علقة ربنا بيقولك انت فتكر انت كنت ايه فتكر انت كنت ايه ياللي بتعصوا ربنا ياللي اتفتنتوا بالمعصية ياللي ربنا اداك الجمال ولا حاجة وبقيت ممثلة ولا بقيت مغنية وقعدة تفتيني شماب المسلمين للنهار وانت كنت علقة وكنت نطفة يحوت يا ياللي قاعد تاكل اموال المسلمين للنهار تاكل حرام وتبلع ربة وتكون رشوة وتسرق وتدوس بجزمتك على رقبة الغلابة ده انت كنت علقة وكنت نطفة يا شب يلي قاعد بين ساعة ما بتصحى لغاية ما تنام تكلم دي عالمحمول وتقابل دي برة وتبصل دي وتكلم دي وتمسك ايد دي والسلسلة بعد كده معروفة ده انت كنت حتة نطفة وحتة علقة يا بنتي يلي ماشي عاملة شعرك بمية جنيه عند الكوفير ولبس طاقم والعياذ من له مراتب وجهل ومراتب ولهب مكانوش يرقبالوا انه هما يمشوا به في الشارع في شارع مكة وماشي يا فرحان انه ده بيبصلك وده بيتفتن في دينه وده بيتجرجل على جهنم بسببك ده انت كنت حتة نطفة وكنت حتة علقة ياللي ظالم لمراتك وياللي ظلم الجوزك وياللي وكرين ورث بعض وياللي وكلين مال اليتامة وياللي نسيين اخرتكم وياللي سدرين في غيكم وياللي مستهطرين بالقضية وياللي فاكرين ان بتخطفوهم كل يوم وخلاص بسرعة كده وقلوبكم اتفكر في الدنيا كفاية اوى على ربنا ده انتوا كنتوا حتة نطفة كنتوا حتة علقة ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين انذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى اليس ذلك بقادر بل قادر ربنا مش قادر انه ينفذ كل كلمه قالها في الصوره ربنا مش قادر انه يعمل كل كلمه قالها في الصوره مش كلام الملك العظيم يا جماعه بلا قادر يا رب قادر يا رب اتقفل اتقفل الفيلم بتاع الصوره الوقت يا جماعه اتقفل العرض الحي اللي احنا كنا فيه الوقت يا جماعه هتتفاجئ انك لسه في الدنيا هتفاجئ ان كنت لسه هنا هتفاجئ ان مشهد بارق البصر وخصف القمر اللي اترعبنا منه وبعد كده فجأة الان نفسنا الى ربك اوما اذن المساق وحنا بنتساء لربنا سبحانه هنتحاسل وبعد كده فجأة مشهد وحنا بنقر على اعمالنا ينبع الانسان يوم اذن بما قدمه واقعر وبعد كده مشهد والواحد بيتوسل ويتضرع ويبكي بندم بل الانسان على نفسه بصيرة وبعد كده مشهد وحنا نيمين على فراش الموت في اخر داي في عمرنا وبعد كده مشهد واحنا متسقين في الجنازة خلاص مشهد عجزي تام تام تام بعد كده ربنا سبحانه, سبحانه وتعالى بيقول لنا اهو انتو لسه هنا اهو انتو لسه قدامكم فرصة اهو يا اصحاب النفس اللوامة ياللي عاوز بس مش قادر ياللي عاوزة بس مش قادرة ياللي عاوز تطلع في الطاعة اكتر من كده وتبقى قوام وصوام بس مش قادر على نفسك يا اللي تبتي الى الله بس لسه في معصيه مش قادره تسبيها في حاجه من اللي ربنا نهى عليها لسه مش قادره تسبيها يا اللي تبتي ولسه مش قادر تسيب الاغاني او السجاير او واحده او مش قادر تسيب قناه معينه ربنا حرم انك تنظر على المناظر اللي فيها يا اللي التزمتي وانتقبتي بس لسه طاعات الدين مع جوزك ومع راحمك ومع والدتك ومع ربك في عبادتك لسه ما اتظبطتش يا جماعه يا مذبذبين يا اللي سطروا سطر يا على الله وفتره بعاد على الله يلي الصحيفة بتاعتنا شوية طاعة وشوية معصية يا اصحاب النفس اللوامة يلي عاوزين تبقى احسن من كده يا جماعة فوقوا يا جماعة انتبهوا يا جماعة انا بوصيكم النهاردة ان انتم كل واحد مننا ان شاء الله يعني احنا الوقت في التوصيات انا ان كل واحد مننا ان شاء الله الليله يمسك سوره القيامة ويقراها كويس جدا في كامل الليل انا عايزك تقوم الوقت ما ان شاء الله تتوضي وضوء كده كويس كده عشان الوضوء جاي من كلمه ضياء حتى عشان تبقي كلك ضياء كده الزنوب والسواد بتاع الذنوب ده ينزل من على قلبك ومن على وشك انا عايزك تقوم تتوضى بعد الحلقه ديت وتقوم تقف بايدين ربنا سبحانه وتعالى وتمسك المصحف او لو حافظ سوره القيامه من غير مصحف وتقف تصلي في بس انا عايز الركعتين انا عايز كل كلمه في الصوره تقراها مرتين وثلاثه واربعه انا عايزك تبكي الليله انا عايزك دموعك دي تنزل على وشك وانت بتقول ارحمني يا رب وخذ بنصيتي اليك وخذ بايدي اليك يا رب انا عايزك ما تخلصش الركعتين دول غير وانت بتبكي من ايدين ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه يا جماعه ده عزم نعزم كده قدام ربنا عهد قدام ربنا انكم تقوموا تصلوا بصوره القيامة الليلة. وتحفظوا سوره القيامة ان شاء الله باذن الله وتحفظوها ولما تحفظوا الصوره باذن الله سبحانه وتعالى يعني نبدأ نسمعها بقى ونبدأ بقى حسنات الحفظ بتاعه القران وحضره التسميع يا جماعه يا جماعه احنا مش هنعرف ذنوبنا من ربنا قد ايه غير لما انتوب. ذنوبنا عامله زي السقف اللي فوقي ده اهو زي السقف اللي فوقك دلوقتي واللي فوقك دلوقتي سقف مانع العطايات بتاعه ربنا انها تنزل ومانع الدعاء بتاعنا ان هو يطلع بس السقف فيه حته لسه مفتوحه الذنوب ما سدتهاش. ففي عطايات برده بتنزل فانت متخيلك ان ده الطبيعي ان الطبيعي ان ان العطايات دي بس ان هو ده كرم ربنا او عطاء ربنا لا دا انت لو ادمنت الاستغفار انت لو جددت التوبى الليلة والسقف دا تزال بقى سقف المعاصي دا سقف حجم المعصية هتفجأوا بان السماء بتمطر عليكم عطاءات لربنا سبحانه وتعالى هتفجأوا ان ايه دا يا رب ايه الكرم ده هو دا الطبيعي يا جماعة هو دا الطبيعي بس كانت زنوبنا حجب علينا انا عايزنا نقول كلنا الوقتي اللهم انا توبنا اليك لا لا لا لا, لا. انا عايز كلنا نقول الوقتي سيد الاستغفار انا عايزك بقلبك دلوقتي تقولي معايا وبقلبك تقول معايا اللهم انت ربي اللهم انت ربي. لا اله الا انت ماليش غيرك هروح فين انا على بابك اهو على بابك هو. يا ملك يا عظيم احنا على بابك اهو على بابك لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانت تقولي خلقتني وانا امتك انت اللي خلقتني ذره ذره في جسمي صنعت ايدك انت قلبي ده صنعت ايدك انت نصيتي دي من ايديك انت خلقتني وانا عبدك و على عهدك و وعدك ما استطعت على دي يعني عزم ما استطعت هجيب أخري يا رب من النهاردة أن هجيب أخري و سيد الاستغفار لإيه لإني فيها عزيمة رهيبة على الطاعة و على عهدك و وعدك ما استطعت ما استطعت لي يعني هجيب أكثر استطاعة أنا هجيب أخري يا رب أنا من النهاردة أما جديدة يا رب انا من النهاردة عبدي جديدة يا رب أنا من النهاردة إنسان جديد أنا من النهاردة هموت نفسي في كل يوم من حياتي عشان أطيعك يا ر عشان كل يوم اقرب منك خطوة جديدة وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت نجيني من عقوبة معصية في الدنيا يا رب ذنوبي هتضيعني ذنوبي على السقف حاجة بيني وبينك اعوذ بك من شر ما صنعت احميني من ذنوبي واحميني من نفسي يا رب ابوء لك بنعمتك علي يا ما انعمت علي ومعترف ومعترف وابوء بذنبي ومعترف بذنوبي كلها كلها يا رب معترف بها كلها إبليس لما عصى ربنا ألف بما أغويتني اتهم ربنا إنما آدم لما عصى ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا اتهم نفسه فأنا بتهن نفسه عشان أنجو زي آدم مش هعانت عشان أهلك زي إبليس أنا يا رب أبوء بذنب أنا معترف عايز إيه؟ اغفر ليه اغفر لنا يا رب ام حسنوبنا كلها يا رب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن ملناش غيرك وقفين على بابك وملناش أمل غير فيك اللهم توب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبةً ترضى بها عنه قولوا أمين من قلوبك يا جماعة قولوا أمين نحن نخلين على ساعة إجابة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم أصلح لنا قلوبنا املأ لنا قلوبنا نورا املأ لنا أبصارنا وأسمعنا نورا اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك اللهم احفظنا من الفتن ومن الشهوات يا رب يا رب قدمنا إلى بابك وليس لنا ملاد إلاك يا رب يا رب يا رب احمنا من فتن الشيطان ومن فتن النفس والهوى يا رب اللهم ثبتنا على دينك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفك كربهم وفك أسرهم يا رب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا آمين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع المنصورة هاتف رقم 010-900-1583 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته